فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وذوجناهم بحور العين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 وَأَمْزَدْنَاهُ بِفَاقِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأَسَلَ لَغُونَ فِيهَا وَلَا تَأْبِي وَيَطُوفُ عَلَيْهِنَّ غِلْمَانُ الَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤلُؤُ مَكْنُونٌ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 أم خلقوا السماعات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خذائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت أَمْ بسلطان مبين أم له البنات ولكم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 وَإِيَّا رُوَكَ فَمِنَ السَّمَاءِ سَاقِطٌ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُوبٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى نُلَاقُ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصَاقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُصَارُونَ وَإِن